يحلفون بالله لَكُمْ ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاذر الله ورسوله فأمنه نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي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 يستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان فعن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون ومن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها.